بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسولنا نعود ذات الشهور ان لله والسلام والقدر وما ينزل فذلذا لا اله الا الله اذكروا واصغوا الى الشكره ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلي وبارك علينا وعلى وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد على ابراهيم كما رجع على قوانينهم وعلى ابيراهيم انك حميد مجيد اما بعد سنبدا باب الحضى والنفاس وهذا باب دراسته مهمه للرجال والنساء على السواء لأن بعض الجاهل قال لما كان هذا الباب انما تبث لا اصلي النساء فلماذا يدرسه الرجال اولا الرجال وقوامون على النساء ثم الرجال ازواج النساء الرجال كانوا ولازال زال هم في الاصل معلمي النساء والنساء اكملوا عقلا وعلما ودينا وفهما من النساء هذا الذي دلت الرجال ونقض الرجال اخت من النساء لا استغفر الله لا الرجال اكملوا عقلا وعلما ودينا وفهما من النساء هذا الذي دلت عليه الذله الشرعيه وهذا الذي تقتضيه الدلائل العقلية وما قد يسميه بعضهم بالسيال الأقلائية عرفت فلهذا الدرس هذا مهم لكل من الرجال والنساء يقول شيء يقول السائل هنا نرجو منكم يا سماحه الشيخ تزويدي بمزيد من الاقوال الصحيحة عن صيام المراه وصلاتها وقت الحيض جزاكم الله خيرات طبعا هذا يعني مثلا تعلق هذا بالرجال واضح في قول الله تعالى وامر اهلك بالصلاه واستبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقله بالتقوى فشخص يقول لزوجته صلي هي قومي الى الصلاه فتقول لها لا ليس علي الصلاه فحينئذ يكون عارفا بالاحكام حتى يدري متى تكون عليها الصلاه ومتى لا تكون عليها الصلاه يمكن أن تقول له كل يوم على مدار العمر ليس علي صلاه نعم انصيا من مره توصلاتها وقت الحيض جزاكم الله مبرور الخيرات الجواب اذا حاضت المراه تركت الصلاه والصيام فاذا ظهرت قضط ما افطرتهم من أيام رمضان ولا تقضي ما تركت من الصلوات لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لنقصان دين المراه من قوله صلى الله عليه وسلم ليست احدات قلنا اذا حاضت لا تصوم ولا تصلي ولما رواه البخاري ومسلم عن معاذ وهي العدويه رضي رحمه الله أنها سالت عائشه رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه ترى هناك تعليلات تذكر ولكن عائشة بدأت بالأمر الاهم تعليلات يمكن أن تذكر في الفرق بين الصلاه والصيام فلماذا يقضى الصيام ولماذا لا تقضى الصلاه لان الصيام لا يكون في وقت معين بل يكون شاملا لليوم كله النهار كله الصيام يكون في شهر معين في السنه اما الصلاه فتكون متكررة قضاء الصيام لا يشق بمشقه قضاء بس هناك تعليلات متعدده قد تذكر في الفرق بين الصلاه والصيام لكن عائشه رضي الله تعالى عليها بدات بالأمر الاهم وهو ماذا؟ هو التباع الاتباع الطاع هكذا جاء اذا هكذا نحن نعمل هكذا امرنا اذا نحن مؤتمرون هكذا نهينا نحن منتهون فقالت كنا نعم ما بال الحاض يترك الصوم ولا يترك الصلاه قالت عائشه رضي الله عنها حروريه انت قالت لست بحروريه حروريه يعني من الخوارج الحروريين وسموا حروريين لانهم نزلوا ارض حروراء او حروراء فكان من باب الخوارج ان يعارض الاحكام الشرعيه بعقولهم الرديه ولكني اسال يعني لم ينقض القرن الأول حتى قال بعضهم لماذا نصلي خمس الصلوات الله تعالى يقول سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها اذا صلاه تاني. قبل طلوع الشمس ما صلاه الصبح وقبل غروبها صلاه العصر لماذا خمس صلوات من اين من السنه من قال ان هذا من السنه ومن نقل هذا ومن قال ان هذا حجه ومن, ومن ادعى ولكن ماذا يوجد ناس يسيرون على هذا الناهج يقولون انهم قرانيون بعض القرانيين وليس كل القرانيين بعض القرانيين لهم في صلاتهم أيضا اشياء عجيبه يصلي مثلا صلاه واحده على نحو بركعه كذا او يعني ايش بهيئتين ليست كهيئه صلاه المسلمون وان هذا كفر ونهايه الله هذه هذا قول من كاد الصلوات الـ الـ التمام الخمس صلوات هذا كفر من المتقدمين منهم أو المتاخرين قالت لست بحروريه ولكني اسال فقالت كلنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فامروا بقضاء الصوم ولا امروا بقضاء الصلاه فهمنا او لم نفهم فهمنا اولا نفهم ادركنا شيئا او لم ندرك أي شيء لانك قد تدرك شيئا لكن لا تدرك كل شيء صحيح راوي البخاري ومسلم وغيرهما وهذا من رحمة الله سبحانه بالمراه ولطفه بها لما كانت الصلاه والشيخ هنا ايش سيذكر بعض التعليلات أو بعض الحكم أو بعض الفروقات لما كانت الصلاه تتكرر كل يوم وليله خمس مرات ويتكرر الحيض كل شهر غالبا اسقط الله عنها وجوب الصلاه وقضائها لما في قضائها من المشقه العظيمه ان الصوم فلما كان لا يتكرر إلا في السنة مرة واحدة اسقط الله عنها الصوم في حال الحيض رحمة بها وامرها بقضائه بعد ذلك تحقيقا للمصلحه الشرعيه باذن الله ولي التوفيق وعليها القضاء بان بعض النسوه يعني النساء الجاريدات ترنا في هذا يعني بعضهم يعني مسالك متعدده فبعضهن لا تفطر ولا تقضي يعني تصوم وهي حائض تقول لا ما نصوم ولا تقضي وبعضهن تفطر ولا تقضي وبعضهن تصوم طول النهار حتى قبل المغرب بشيء يسير تاكل شيئا يسير تقول تجرح الصيام تعبت نفسها بدون طائل ولا ثواب على ما امسكت فيه وضع النهار الطويل الذي امسكته لم تأكل فيه ليست مثابته عليه واضح ايضا نعم طيب فاذا المشروع هو أن المراه تفطر وتترخص برخصه الله لها ولا شيء عليها تفطر افطارا يعني كاملا من اول اليوم لا راس عليها وتفطر ولا شيء عليها وحل الله لها ذلك للافطار ثم تقضي بعد انتهاء شهر رمضان بابن ايضا النذر تفطر مما تكفر تطعم عن كل يوم المسكينه هذا ليس محله هذا ليس محله هذا هذا أو محله أو النظر فيه في ابواب أو في مسائل اخرى لكن في الحيض والنفاس ليس الا القضاء ليس الا القضاء طيب السؤال التالي قبل حلول الدوره الشحرية تأتي معي ماده بنية اللون تستمر 5 ايام وبعد ذلك ياتي الدم الطبيعي ويستمر الدم الطبيعي لمده 8 ايام بعد الايام الخمسة الاولى وتقول ان اصلي هذه الايام الخمسة ولكن انا أسأل هل يجب علي صيام او هذه الايام ام لا اذا هي تقول ياتي معها ماده بنيه اللون ثم بعد ذلك ياتي الدم الطبيعي ويستمر لمدة 8 أيام الدم الطبيعي هذه الخمسة التي فيها الماده البنية قبل الدم الطبيعي بمواصفاته المعروفة هل تصلي فيها او لا. لا تصلي لا تصلي لا ندخص يقول اذا كانت الايام الخمسه البنيه منفصله عن الدم فليست من الحير وعليك أن تصلي انا قلت ايش قلت لا تصلي لا لا تعتبرها يعني من الحير هذا مراد تعتبر تغتبر رغم من الحيض يعني لا, يعني لا تصلي تعتبرها من من غير الحيض من امون نعم فليست من الحيض وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة لانها في حكم البول وليس لها حكم الحيض فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع دم الاستحاضه اما إذا كانت هذه الخمسه متصلة بالحيض هريا من جملة الحيض وتحتسب من العاده وعليك الا تصلي فيها ولا تصومي وهكذا لو جاءت هذه الكدرة اتفهم متصلة كيف متصلة؟ متصلة بعد الدم بعد الدم الطبيعي ليس قبل الدم الطبيعي متصله بعد الدم الطبيعي يعني الكدرة والصفره لا لها قبل نزول الدم الطبيعي وتعتبر حيضا بعد نزول الدم الطبيعي الى الطهر مفهوم مرة اخرى الصفره والكدرة لا بها من هذا الماده البنيه الصفرة والكدرة قبل نزول الدم الطبيعي لا تعتبر حيضاه وبعد نزول الدم الطبيعي وقبل الطهري تعتبر حيضه اعيد مره اخرى الصفرة والكدرة قبل نزول الدم الدم الحيض الطبيعي لا تعتبر حيضاه واما بعد نزول ده من الحيض الطبيعي وقبل الظهر يعني قبل ان ترى الطهرا بعلامه واضحه تعتبر ماذا حيض يعتبر ايضا ولهذا الشيء قال ان ما اذا كانت هذه الخمسه متصله بالحيض فهي من جملة الحيض اذا كانت متصله اما اذا كانت قبل الحيض ها وبعد هذا جاء الدم هذه لا تعتبر وهكذا لو جاءت هذه الكدره او الصفره بعد الطهر من الحيض يعني نعم بعد الحيض ولكن الطهر حصل الطهر كيف حصل الطهر بنزول القصة البيضاء ماده بيضاء متميزة نزلت القصة البيضاء أو بالمره توجدت ان دما لا ينزل فاحتشد فوجدت جفافه احتشد وضعت قطمتا او شيئا فوجدت جفافه فبالاحتشاء بان ماذا بان النقاء فحصل الظهر بذلك فإذا نزل دم بعد هذا فإنه لا يكون ماذا دم حيض كنا لا نعد الصفره والكدره بعد الظهر شيئا كنا لا نعد الصفرة والكدره بعد الظهر تحدث سائركم واخذ لو جاءت هذه الكدره او بعد الطهر من الحيض فانها لا تعتبر حيض بل حكمها حكم الاستحاضه واليك أن تستنجي منها كل وقت وتتوضئي وتصلي وتصومي ولا تحتسب حيض وتحلين لزوجك لقور ام عطيه رضي الله عنها كنا لا نعد القدره والصفره بعد الظهر شيئا اخرجه البخاري في صحيحه وابو داود وهذا لفظه وام عطية من الصحابيات الفاضلات اللاتي روين عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم احاديث كثيرة رضي الله عنها وهي نسيبه بنت كعب الانصاريه والله ولي التوفيق السؤال التالي هل يجوز للحائض قراءه كتب الكتب الادعيه يوم عرفه على الرغم من أن بها يعني من ان بهذه الكتب آيات قرانيه الجواب لا حرج ان تقرا الحائض والنفساء الادعيه المكتوبه في مناسك الحج عند الجمهور عند الجمهور ان الحائض والنفساء كالجنب لا يجوز لواحد منهم ان يقرأ القران هذا عند الجمهور وفي و و هذا خصوصا بالنسبه للحائض نظر لكن مع هذا يقول الجمهور إن من كان من هؤلاء داعيا بشيء من القرآن قاصدا الدعاء لا قراءه القران فلا شيء عليه انشأ صنيعه وقال ربنا اعتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار لا يريد قراءه القران وانما يريد الدعاء قالوا هذا لا باس به بماذا لانه ما قرأ القرآن بنيه قراءه القران وانما قرأ بنيه الدعاء ولا بأس بالدعاء هنا شيخ وقال لا حرج أن تقرا الحائر وان فساه الادعيه في مناسك الحج يعني في في الكتب كانت ما في منسق الشيخ ابن باز في التحقيق والإباحة كثيرة كثيره جامعه لمن لا يحفظ الادعيه ولا بس ان تقرا القرآن على الصحيح أيضا وهذا قول يعني جمع من الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين وان كان قول الجمهور على خلاف لكن هذا قول قوي وتسنده دلائل لان لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القران وشيء و نعم الشيخ تكلم على المسألة ايضا في رسالته في الحيض والنفاس والاستحاضه التي هي رساله الدماء الطبيعيه قال انما ورد في الجنب خاصه بانه يقرا القرآن وهو جنب بحديث علي رضي الله عنه ارضاه وحديث علي فيه ضعف ايضا وحديث علي الذي يشير الشيخ اليه ويذاع فنهي باو قد سبق التنبيه على هذا قال ان الحرب والنفساء ورد فيهما حديث ابن عمر لا تقرا الحائر ولا الجنب شيئا من القران ولكنه ضعيف لأن الحديث من روايه اسماعيل بن عياش عن الحجازيين هو ضعيف في روايته عنهم وإنما تصح روايته عن اهل بلده الشاميين لان اسماعيل بن عياش حمصي شامي فقد عن الشاميين مقبولة وان عن غير الشاميين خصوصا الحجازيين فإن روايته عنهم ضعيفه ولكنها تقرا بدون مس المصحف لان الجماهير واثار الصحابه داله على هذا يقولون إن المحدث حدثا اصغر فضلا عن الذي احدث حدثا أكبر لا يجوز له مس المصحف فالحق يقرا بدون أن تمس المصحف يعني مباشره فيمكن أن تكون مثلا طارئه أو ماسه المصحف بحائل ان تلبس قفازا في يدها او ان يقلب المصحف بشيء فهمت هذا بدون أن طبعا ان تنتبه اذا تعرض المصحف لاهانه أو, او تقطع الاوراق وتقطع الاوراق ولكنها تقرا بدون يمس المصحف يعني اما بالنظر المصحف بدون مس أو قال عن ظهر قلب يمكن عن ظهر قلب او من المصحف بدون مس ان الجنب فلا يجوز له عند الجماهير أن يقرا القران لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل والفرق بينهما وهذا يعني على الاقل نقل هو الجزم هو الذي يجزم في الجنب فعلى الاقل من باب الاحتياط والأمر في الجنب ليس كالأمر في الحيض والنفاس النفاس قد يستمر للمرأة 40 خمسين يوما والحيض قد يستمر للمرأة اسبوعا 10 صحيح يعني مدة ليست قصيرة اما الجنابة فينبغي ان تنتهي عن قريب قالوا الفرق بينهما ان الجنب او ان الجنابة يعني وقتها يسير قال وقت يسير وفي امكانه أن, أن يغتسل في الحال من حين يفرغ من ايانه اهله مدته لا تطول والأمر في يده متى شاء قزل وان عجز عن المؤته انما صلى وقرا كان بحيث لا يستطيع الاعتصال يتيمن وبالتيمم يصلي ويقرا اما الحائض والنفساء فليس الامر بيدهما وانما هو بيد الله عز وجل والحيض يحتاج إلى ايام والنفاس كذلك يحتاج اياما اطول ولهذا ابيح لهما القرآن القران لالا تنسيان ولالا يفوتهما فضل القراءه طبعا من حرم عليهما أيضا قراءه القرآن قال لا تقراوا بقلبها وتقراوا من المصحفي بدون مس النظرة بدون ان ايش ان ان تتلفظ يعني ولالا يفوتها فضل القراءه يفوت ولالا يفوتهما فضل القراءه وتعلم الاحكام الشرعيه من كتاب الله فمن باب اولى ان تقرا الكتب التي فيها الادعيه المخلوطه من الايات والاحاديث إلى غير ذلك هذا هو الصواب وهو الصح قول للعلماء رحمهم الله في ذلك السؤال التالي كثير من الناس إذا ولدت عندهم المراه افادت بعد وضعها 40 يوما وهي لا تصلي ولا تصوم ولو كانت هذه المراه طاهره كما الحق ماذا يقولون والله يعني حتى تجد ناس يحفظون القران ولا يحفظون هذه الاحكام يقول لا ان المراه اذا وضعت كثر 40 يوما لا صوم ولا صلاه 40 يوم لا طيب هي طهرت تماما بعد 20 يوم انتظرت خلاص انتهى لا يقول يا تكمل ال هذا غلط انما هي اذا طهرت كما قلنا النفاس الراجح انه لا حد لا اقله ولا اكثر فمتى طهرت من النفاس صلت وصامت ومتى تأخر بها النفاس طالما أنه نفاس حتى لو زادت على ال40 يوما هو نفاس ايضا انا بعض الفقهاء قال اكثر مده النفاس 40 يوما وهذا قول مرجوح هذا قول مرجوح يقول الشالح يقول المجيب الشيخ العلامه ابن باز رحمه الله النفاس يمنع الصلاة والصوم والوضاء مثل الحيض والنفاس وهو مثل مثل الحيض والنفاس هو وهو الدم الذي يخرج بسبب الولاده طيب هنا انا ذكرت مرارا تعريف الحيض لابد أن نعيده حتى يكتبه الاخوه الذين لم يحضر معنا من قبل الحيض دم دم أسود طبعا اسود يعني ايش اصله اصله لكن مسود دم اسود فخين يعني ليس رقيقا ليس كالدماء العاديه انما فيه ثخانه فيه غير البق الدم اسود فخيم كريه يخرج من قاع رحم المراه من قاع رحم المرأة على سبيل الصحة على سبيل الصحة يعني ايش يعني هذه قاعده الوضع الطبيعي ليس بسبب مرض خرج لأن دم الاستحاضه يخرج بسبب مرض بسبب خلل لكن دم الحيض يخرج على سبيل الصحه من غير سبب الولاده ولماذا هنا نقول في التعريف من غير سبب الولاده لان دم النفاس دم يخرج بسبب الولاده قال الشيخ هنا النفاس وهو الدم الذي يخرج بسبب الولاده فما دامت المراه ترى الدم في ال فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها وطؤها حتى تطفر أو تكمل ال فإن استمر معها الدم حتى كملت الأربعين وجب أن تغتسل عند نهايه الاربعين هذا قول بعض الفقهاء ان اقصى مده النفاس 40 يوما ولكن هذا فيه نظر وجب أن تغتسل عند نهايه الاربعين لان النفاس لا يزيد عن 40 يوما على الصحيح يشير إلى الخلاف في المساله لكن هذا هو الذي اختار فتغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها وتتحفظ من الدم بالقطن ونحوه حتى لا يصيب ثيابها وبدنها ولا يكون حكم هذا الدم بعد ال40 حكم دم الاستحاضه لا يمنع من الصلاه ولا من الصوم ولا يمنع زوجها منها وعليها ان تتوضا لكل صلاه طبعا هنا اخرون من الفقهاء اولا قالوا بعض قالوا اقصى مدة 60 بعض الفقهاء قال اقصى مده النفاس ماذا 60 يوم هذا قول قول فارق وهو لعله يكون أرجع وهو أن الاعتبار بوجود دم النفاس بصفته المعروفة وطالما ان دم النفاس ما زال نازله فانه يوع... فإن هذا الدم يعتبر نفاس مهما كان ممتدا طالما أنه في الاطار الذي يعقل من آآ آآ من, من, من مثل هذه المراه دي نفاسه انا يا ابو صالح لو هذه تند بها الى 40 الى 45 الى هذا معروف انها نفاس صحيحا لكن فليس عندنا دليل صحيح واضح يعتمد عليه في ان اقصى مده النفاس 40 يوم قلنا لكنها ليس ليست صحيحه او صريحه واضحه يعني ليست دليله يمكن التعويل عليها في الجزم بهذا خلاصه الخلاصه يقول الشيخ اما ان راجت طهرا قبل ال40 وهذه هي المساله التي نتكلم عنها اصلا فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها ما دامت طاهره ولم ولولا يمضي من الأربعين إلا الا قليلة فإن عاد عليها الدم في ال لم تصل ولم تصم ولم تحل لزوجها حتى تطهر أو تكمل الأربعين وما فعلته في ايام الطهاره من صلاه او صوم فانه صحيح ولا تلزمها اعاده الصوم عرفت ان هي صامت بعد ال الظهر صومها صحيح وفي محله طيب بعد هذا المستحاضه هل تحل لزوجها هذه المستحاضه ينزل عليها دم ولكنه ليس دم حيض دم الحيضه كما قلنا يخرج على سبيل الصحه لكن هذا يخرج منها على سبيل المرض خلد هناك مشكلة عندها فهذا الدم هل له احكام دم الحيض باختصار هذا الدم دم استحاضه هل له احكام دم الحيض سؤال لا ليس هذا بسوله جدا ليس له احكام دم الحيض ليس له احكام دم هنا شيخ يقول المستحابة هي التي يكون معها دم لا يصبح حيض ولا نفاس وحكمها حكم الطاهرات تصوم وتصلي وتحل لزوجها وتتوضا لكل صلاه كاصحاب الحدث الدائم من بول أو ريح أو غير غيرهما وعليها أن تتحفظ من الدم بقطن أو نحوه حتى لا يلوث بدنها ولا ثيابها كما صحه الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واضح نعم اذا تتطهر وتستنج وتنزع ما عليها من مما ما فيه نجاسه او فيه دم وهذا يكون لكل صلاه تقول لي كل صلاه كل هذا ما مريضه يا اخي المريض يا ياخذ الادويه اليس كذلك المريض ياخذ الادويه اذا قيل لك تاخذ الادويه 5 مرات في اليوم ياخذه 5 مرات في اليوم مرض هذه ما مريضه هذه شرعه الله تستقيم عليه اذا الانسان يعني فهم هذا وكان موقنا به يقبل عليه بسهوله وييسره الله عليه ويسره الله عليه امثله يعني بيد الله سبحانه وتعالى أن الشيء قد تكون فيه مشقه كبيره ويسهله الله ويسره لك وقد تكون فيه مشقه يسيره ويكون صعبا عليك معك كم لشخص تجد في بلاد حاره وفي يوم طويل وفي وفي وفي, وفي ثم يصوم ويجد الصوم يسيره وشخصان في بلاد بارده وفي يوم قصير وفي جو لطيف ومع هذا يجد الصوم ماذا شخص شخص يكون المسجد بجواره بينه وبينه متران ويجد مشقه لان يذهب الى المسجد شخصان بينه وبين المسجد مسجدي 2 كيلو 2 ولا يجد مشقه اليس كذلك فالامر بيد الله سبحانه وتعالى بحسبه تيسيري الامر من الله وانت اسال الله ان ييسر لك وان يعينك اللهم اعني هذا مما يقال بعد كل صلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لكن قد نقولها بدون تفاهم بدون ادراك بدون انتباه بس <تصفيق> <عليك التغازي؟ تصفيق> <تصفيق> ان هذا بده يقول السائل إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم في ايام النفاس او الحيض فما الحكم يعني اخذت شيئا دواء أو ما إلى ذلك حتى ينقطع الدم حتى لا ينزل الدم الجواب إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب او إبر انقطع الدم بذلك واغتسلت فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات وصلاتها صحيحه وصومها صحيح ولكن لا تنصح المراه بهذا إلا في حالات يعني لابد لا يعني تحتاج هذا جدا إلا في حالات تكون محتاجه فيها إلى هذا الامر جدا ولكن في عموم الحالات لا ينبغي لها ان تفعل هذا خصوصا أنه قد ذكر ان مثل هذا الفعل او مثل هذا التناول للدواء قد يؤدي إلى اضرار هذا التناول للدواء على هذا النحو يؤدي الى اضرار فلا تنصح المراه بهذا الا اذا احتاجت الى هذا الأمر جدا كان تكون مثلا معتمره و إلى الى وهي حائض ثم تخشى أن تفوتها رفقه وهي بعد لم تؤدي مناسك العمره فإذا تناولت شيئا يكون مثلا موقفا الدم أو كذا فهذا يعني قد يقال إن الامر فيه ايسر لكن على كل حال اذا تناولت المراه هذا فان وفعلا تطهرت ولم ينزل عليها اي دم فان صلاتها تكون صحيحة وان صومها يكون صحيح وانبه انه لا بد ان تتاكد من الطهر لان بعض النساء قد تتناول ما تتناول من هذا والدم بعد ما زال او ما زالت له بقايا او ينزل يسيرا يعني ما زال موجوده ليس بمجرد انها اخذت الدواء تقول انتهى لا لا بد أن تعرف بالعلامه بالعلامه عندها ليس بمجرد تناول ال... ها الدواء عرفتم ايها الاخوه الفضلاء السؤال التالي انا امراه في الثانية و من العمر يحدث لي اثناء الدوره الشهريه انها تكون لمده اربعه ايام ثم تنقطع لمده ثلاثة ايام وفي اليوم السابع تعود مره اخرى لدوره نقض ف... ثم تتحول الى اللون البني حتى اليوم الثاني عشر وقد كنت أشكو من حاله نزيف ولكنها زالت بعد العلاج بحمد الله وقد استشرت احد الاطباء من ذوي الصلاح والتقوى عن حالة المذكوره انفا فاشار علي بان اتفخر بعد اليوم الرابع وادي العبادات من صلاه وصيام وفعلا استمررت استمررت هذا وجه يعني اقول لك قال استمررت وفعلا استمريت على ما نصحني به الطبيب من مده عامين ولكن بعض النساء اشرن عليه قال لي ليش بان انتظر مده 8 ايام فارجو من سماحتكم ان ترشدوني الى الصواب فانا لمناسبه مشاورات المرء لا ينبغي له ان يشاور في الاحكام الشرعيه الا من كان من اهل العلم بها أما ان يشاور جاهله او يجلس في مجلس رجال يشاورونه بالاحكام الشرعيه ويقبح من هذا أن ان تجلسات في مجلس نساء جميلات بالاحكام الشرعيه وتتداول لا تفعلي كذا أو لا تفعلي كذا لا نحن كلنا نفعل كذا واي كلام في أي كلام صحيح هذا يحصل كثيرا حاقه كل شيء الجواب جميع الايام المذكوره ال48 كلها ايام حيض يعني لا عبره بالانقطاع المتخلف البيضه الظاهرين المتخلل بينه فترتين نزول الدم فعليك ان تالكي انتظر الصلاه والصوم فيها ولا يحل لزوجك جماعك في الايام المذكوره وعليك أن تتسلي بعد الأربعة وتصلي وتحلين لزوجك مدة الطهاره هذا هو كل المده بينهما محتسب تحتبر الطهاره وتحلين لزوجك مدة الطهاره التي بين الأربعة والثمانية ولا مانع ان تصومي فيها فإذا كان ذلك في رمضان وجب عليك الصوم فيها وعليك إذا طهرت من الايام الثمانية من ثلاث اسابيع وتصلي وتصوم كسائر الطاهرات لان الدوره الشهريه وهي تحيبه تزيد وتنقص وتجتمع ايامها وتفترق وفق الله الجميع لما يرضيه ورزقهم العيال وسائر المسلمين الفقه الديني وثبت عليه الذي أشرت إليه في كلامي هو ان بعض النساء ربما ما هو الشيخ ويتكلم على اساس أنه يحصل لها طهر حقيقي تام بعد الأربعة ثم يعاودها المجيد لكن الذي أنا اشير إليه هو ماذا أن بعض النساء ياتيها الدم بكثره ثم ينقطع عنها شيئا يسيرا ربما ليوم كامل ربما لاكثر من هذا ولكن الدم بعد ما زال عندها فيرجع إليها تكون عندها بقايا دم وتنزل فمثل هذه المده لا تعتبروا خارجه عن ماذا عن اطار الحيض انها ما زالت حائضه وربما هي اذا احتشى جيدا قد تجد بقايا الحيض لكنها قد ترتب لانه صار لا ينزل عليها شيء وكثير من النساء لا تعرفن الا الاحتشاء ولا القصه البيضاء فتفعل ما تشاء عرفت بدون أي مبالاه فاحينا لا تعتبروا بهذا الطهر الظاهري الذي ظننته وعليها أن تفهم أن هذه دوره مكمله وان هذا تمام الحيض ولم ينقطع الحيض بعدم رؤيتها لبعض الدم في بعض الأوقات معك السؤال التالي ما حكم ذهاب المراه الى الحرم للصلاة فيه اثناء عادتها الشهرية وهي عالمه بذلك الجواب ذهاب المراه إلى الحرم الشريف والصلاة مع الناس وقد نزلت بها العادة الشهرية وهي الحيض وهي تعلم ذلك منكر عظيم لوجهين احدهما انها لا صلاة لها ليس لها أن تتلبس بالصلاة وهي بهذا الحدث فذاك منكر عظيم وصلاتها باطله وهناك بعض الناس احيانا يحرج فيصلي وهو ماذا وهو جنب صلى مره وهي حائض فانت هذا يا شخص في مكان ما اجنب فخجل أن يقول للناس انه جنب فماذا ذهب معهم الى المسجد وصلى وهو ماذا وهو جنب وحتى خرج الوقت ولم يصلي الصلاه او وهو جنب ليس الصلاه صلاته وهو جنب ليس الصلاه هذا تعمد لاخراج الصلاه لإخراج لعدم الصلاه او عدم اقامه الصلاه في وقتها تعمد عادة. يحدث فيه خلاف العلماء يعني يجعل الله كما قال يعني كان بعض المشايخ هذا جعل الله احون الناظرين اليه هو بال بنظر الناس الناس وكيف ينظرون اليه ماذا يقولون سيقولون اجنب سيقولون كذا لكن الله تعالى من بين يعني ترك كل الناس راعى انظارهم ان الله فلم يبالي من ولم يبالي بالرضا جعل الله تعالى اهون الناظرين عليه اهون الناظرين اليه عليه الامر الثاني انه ليس لها الجلوس في المسجد الحرام وهي حائض فان الحائضه والجنب ممنوعان من, من الجلوس في المسجد عند الجماهير أما المرور والعبور فلا باس للحاجه والصلاه وهي حائض أكبر واشنع فلا يجوز لها هذا العمل لماذا لان الصلاه صلاتها وهي حائض حرام بالاتفاق امر محرم بالاتفاق بل انت عمدته على وجه اللعب والاستهزاء تكفر كانت تستهزئ هكذا بتصلي حائض ولا تبعدك بل يجب عليها أن تبقى في بيتها وليس لها ان تذهب إلى المسجد حتى تنتهي من هذه الحيضه فاذا تطهرت منها ذهبت إذا شاءت مع قواتها الى المسجد وأما أن تذهب وهي في حالة حيض للمشاركة في الصلاه أو الجلوس مع النساء في المسجد هذا كله منكر ولا يجوز والصلاه مع الحيض ومع غيره من الحدث الاكبر والاصغر باطله ولا شك أن هذا العمل شنيع وربما افضى بصاحبته إلى الكفر بالله لانها كالمستهزئه تصلي وهي بها الحيض هذا منكر عظيم فظيع فان كان قصدها الاستهانه بدين الله والاستهزاء به المسخريه والانكار لدين الله وعدم المبالاه هذه رده عن الإسلام والعياذ بالله والله ولي التوفيق السؤال التالي كيف تفرق بين دم العادة المستمرة وبين دم الاستحاضه الجواب اذا طهرت من حيضتها واصابها صفرة أو كدره بعد ذلك فهذه هي الاستحاضه يعني بعد ايش بعد الطهارة التامه يعني حصل راهت الطهره بعلامته ليس انه الدم خف يعني هي ينزل عليها الدم بالشده ثم يشف يصير شيء يسير هذا الشيء اليسير وطالما لم يحصل طهر هو من ايش من الحيض من الحيض إذا حصل الطهر ورات هذه الالوان المختلفه بعد الطهر فانها تعتبر استحاضه ذاك دي دموا على الصفة المعروف طيب واذا كان الدم في وقت العادة فهذا حيض ولو صفره وكدرة ولو صفره وكدره في وقت الحيض وإذا استمر بها الحيض وان يكون عادتها سبعة فاستمر بها الى 10 فلا بس تجلس بل يجب عليها أن تجلس ولا تصلي ولا تصوم بل تترك الصلاه لان العادة تزيد وتنقص الى 15 يوما فاكثرها 15 يوما يعني اكثر مده الحيض 15 يوما هذا عند الشافعيه والقنابل وفي هذا نظر وفي هذا نظر وله غير واحد من أهل العلم المحققين كلام في هذه المسألة منهم شيخ الإسلامي ابن تيميه رحمه الله تعالى حيث ذكر يعني ما خلاصته انه لا حد لاقل الحيض ولا لاكثره فمهما كثر الحيض أو مهما طالت مدة الحيض فانها فإن هذا الدم النازله يعتبر دم حيض حتى لو تجاوز ال 15 يوما ما, ما لم يطبق أو يغلب يعني مهما طالت مدة الحيض فإن هذا الدم النازله دم حيض ما لم يطبق يعني ايش ما لم يطبق يعني ما لم يكن الدم نازلا كل وقت كل حين لا ينقطع ابدا هذا الاطباق لا ينقطع ابدا ما لم يطبق او يغلب ما المراد بقوله يغلب يعني ان يكون الغالب أن يكون الغالب عليها انها تحيض مثلا تحيض كل شهر مثلا 28 يوم كل شهر بدل ما 27 يوم فاهم؟ غالب ولا يكون دم الحيض في المعتاد هكذا فمثل هذا لا يعتبر كله دم حيض بل منه دم حيض ومنه دم استحاضه وهنا ياتي البحث في ماذا في التمييز والعادة ولا والحاكم نساء امثال بالنساء امثالها بنساء اهل واضح اذا هنا ال الذي رجحه كثير من الفقهاء واختاره شيخ الإسلامي ابن تيميه واذا رجعتم الشرح الممتع تجدون الشرح على الوجهين يعني على مذهب الحنابلة وعلى او الشافعي ديره وعلى القول الذي اشير اليه فاذا صارت عادتها سبعه فما زادت في بعض الأحيان وكانت دام ثمانا او تسعه او 10 فلا باس كما قلنا بل حتى لو زاد على 15 يعتبره زي ما طالما لم يطبق ولم يغلب وكان الدم 7 او 9 او 10 فلا باس لا تصلي ولا تصوم ولا يقربها الزوج اما اذا طهرت من حيضتها ثم رات صفره او كدره في ايام الطهر فلا عمل عليها تصلي وتصوم ولا عمل عليها لكن تتوضا لكل صلاه يعني ايش لا عمل عليها يعني هذه الصفره والكدره التي بعد رؤية الطهر بعلامته الصفرة والكدرة بعد رؤيه الطهر بعلامته او باحدى علامتَي هذه الصفرة والكدرة لا اعتبار بها ولا يعمل على انها دم حي لا عمل عليها يعني لا عمل على انها دم حي تعتبر شيء فهمت هذا لا عمل عليها تصلي وتصوم ولا عمل عليه لكن تتوضا لكل صلاه من قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للمستحاضه توضئي لكل صلاه من قول ام عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة والصفره بعد الظهر شيئا وام عطيه تقول كنا لا نعد الكدره والصفره بعد الطهر شيئا يعني فيها هالوضوء فقط ليس فيها ليس دم حيض يجب الارتسال طيب السؤال التالي بعض النساء لا يفرقنا بين الحيض والاستحابة اذ قد يستمر معها الدم فتتوقف عن الصلاة طوال استمرار الدم فما الحكم في ذلك الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالبا كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وللمراه المستحاضه في ذلك ثلاثة احوال أحدها اذا الاحوال الثلاثه ماذا أن تكون مبتدئه ان تكون مميزه ان تكون معتاده هنا بالضبط هنا ان تكون مبتدئه اما مبتدئه الهمزه تكون على الالف فعليها ان تجلس ما تراه من الدم كل شهر فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر إذا كانت المدة 15 يوما او اقل عند جمهور اهل العلم وعند بعض قبل العيد ولو تجاوزت ال15 يوما ما لم يكن الدم مطبق مطبقا او غالبا فليس دم معها دم أكثر من 15 يوما وفي القول الآخر فإن أطبق الدم أو غلب فهي مستحاضه وعليها أن تعتبر نفسها حائضا سته ايام او سبعه ايام بالتحري والتاسى بما يحصل لاشباهها من قريباتها إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره فان كان لديها تمييز هذا يقدم اولا امتنعت عن الصلاه والصوم وعن وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواد او نتن رائحه ثم ترتسل وتصلي بشرط أن لا يزيد ذلك عن 15 يوما على الخلاف الذي سبق ذكره وهذه هي الحاله الثانية من احوال المستحاضه اذا يعني اولا ان تكون مميزة الحاله الاولى ان ذكر مميزه فاذا لم تكن مميزه انتقلنا إلى ما بعدها هذا انه الشيخ بدا لكنه ترتيب ان ينظر هل تميز او لا تميز فان كانت مميزة هذا الحاله أن يكون لها عادة معلومه فإنها تجلس عادتها ثم تغتسل وتتوضا لكل صلاه إذا دخل الوقت ما دام الدم معها وتحلل لزوجها الى ان يجيء وقت العادة من الشهر الاخر وهذا هو ما جاء في الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشان المستحاضه وقد ذكر صاحب البلوغ الحافظ ابن حجر وصاحب المنتقى المجد بن تيميه رحمه الله رحمه الله عليهما جميعا اذا الان المراه اما ان تكون مبتدئه يعني هذه اول مره ينزل عليها دم الحيض هذه المبتدئه او معتاد يعني من قبلها سنوات أو لها مده ينزل عليها دم الحيض المبتدا كيف تميز دم الحيض من دم الاستحاضه كيف تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضه اولا المبتدا تعاد ان كانت تميز يعني تعرف الفرقه في المواصفات بين دم الحيض ودم الاستحاضه فتعمل بتمييزها ما من يزت انه ده محير فهو ده محير وما مميزت انه ده مستحب وهذا مستحب تعملوا بتمييز لا ليس لها تمييز لا تميز فاذا حينئذ تعملوا بعادته كما يقول الشيخ وانا ماذا تتاثر بما يحصل لاسبابها من قريباتها تنظر قريباتها تنظر إلى امها الى اخواتها الى كيف يحصل لهم ف تنقاس تغيس نفسها عليهن يحيضن 7 ايام وهي تحيض 7 ايام ترجع لنفسها حاصل 7 ايام تقول لك هو ياتيها الدم 20 يوما 25 يوما هذا يعتبر ماذا استحاضه واضح مثلا الحاله الثانيه ان يكون لها عادة معلومه من قبل واضح فإن كان لها تمييز كذلك عملت على تمييز فإن لم يكن لها تمييز رجعت الى عادتها السابقه واضح اذا في الحالتين اذا عندنا الترتيب يكون هكذا ثلاثه على ثلاثه اولا ما اطبق عليها الدم او غلب هذا على القول الراجح المراه اذا ما اطبق عليها الدم او غلب اكتب يا اخي انا بده نحرككما ان ادفع السياره المتوقفه لا بد كانني ادفع السياره المتوقفه ويعني ما ليست سياره عاديه شاحنه شاحنه كبيره لكن على من تكتبون ان شاء الله ها ماذا كنت اقول المراه اذا ما اطبق عليها الدم او غلب هذا على قول وعلى القول الثاني اذا زاد نزول الدم عند ا على عشر يوم إذا وذادت نزول الدم عندها على 15 يوم هذا بين قوسين اذا اولا إذا كانت مميزة واحد إذا كانت مميزة بين دم الحيض ودم الاستحاضه تعمل على تمييزها إذا كانت مميزة بين دم الحيض ودم الاستحاضه تعمل على تمييزها 2 اذا لم يكن لها تمييز ان كانت معتاده فان لم يكن لها تمييز وكانت معتاده تعمل على عادتها يعني تناتيها الحيض بسبعه ايام اذا تعتبر الحيض سبعه ايام وما زاد تعتبر استحاب فإن كان لها عادة عن طال الثلاثه فان لم يكن لها تمييز ولا, ولا عادة ولا عملت على عادة اشباهها من قريباتها عملت على عادة اشباهها من قريباتها هكذا هذه الفرص ويقول الش... السؤال التالي سائله تسأل عن كيفية التفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضه مره اخرى الجواب الغالب ان الغالب ان دم الحيض يكون غليظا وقد يكون اسود وقد يكون له رائحه لماذا يقول الغالب لأن الصفرة والكدرة تعتبران من دم الحيض وهما والوال وصفه ليس ليس الامر فيهما كذلك لكنهما تذا عن لكن الأصل في دم الحيض ان يقال الأصل في دم الحيض انه ماذا اسود فخين أي غليظ له رائحة كريهه مميزه هذه المواصفات الظاهره اسود فخيم له رائحه كريهه مميزه ودم الاستحابة في الغالب ليس كذلك يكون رقيقا ان ليس فخينا ولا غليظا ويكون اصفر او احمر يعني ليس فيه السواد واللون المميز في دم الحيض ولا تكون له تلك الرائحة ال ال ال الكريهه تقول لكن في هناك رائحه كريهه نعم نعم لكن هذه الرائحه المميزه الكريهه بامتياز الحيض هذه ليست موجوده لكن لا رائحه كريحه هذا طبيعي لان المخرج يخرج من مخرج ويكون معه بول و لا لكن هذه الرائحه الكريهه بامتياز للحيض ليست ليست في دم الاستحاضه وبعض الاخره يقول ما الكدرة والصفره الصفرة الكد... الصفره يعني ليس ما يكون م... يعني تعتبر دما مخففا من شيء تفقد دم لكن ايش في اخيره فصار خفيفه فصار هذا مصفر والكدره تعرف الشيء المكدر هذا الماء هكذا صافي فاذا ما جئت مثلا ب هذا بمسحوق شيء كدرته كذلك هذا يكون مكدر يكون فيه ماذا مثل اللون البني واحد الاخوه يساله من لونه البني ايش هذا والله من السائل من السائل حتى يعني اذكر أأ... له يقولها عمر يقول ما المقصود باللون البني منه ده يخجل لا ده عادي يعني. اللون البني ما ماذا اقودك فانت هذا يعني يكون لو هذا اللون البني ليس احمر بل هو ماذا قد يكون اخف من الاحمر بينه وبين بين ولا ما جزاك الله خير هذا يعني هنا احد الاخوه بالمناسبه سال سؤالا مهما يقول هل الدم بكافة انواعه يعني سواء دم الانسان دم الحيض بس ال ال ال بالنسبة للد... بالنسبة لدم الحيض نقل غير واحد الاجماع على نجاسته دم الحيض مجمع على نجاسته اما سائر الدماء التي تخرج من البدن مثلا دم يخرج من هنا فهذا عند الجماهير عند جماهير اهل العلم هو ماذا نجس وهو القول في المذاهب الاربعه أنه نجس هذا الدم عند جماهير العلماء نجس وخالف في هذا الظاهرية ومن قال بقولهم وخالف في هذا الظاهرية ومن قال بقولهم طيب اذا يقول الغالب نعم ولكن العمدة العاده فاذا جاءت العادة فإنها تدع الصلاه ولو كان الدم رقيقه ولو كان صفة او كدره في وقت العادة لا تصلي ولا تصوم فان الدم تغير فاذا طهرت فانها لا تلتفت الى الصفره والكدره بل تصلي وتصوم وتتوضا لكل صلاه اما إذا استمر الدم وزاد على العاده فإنها لا تصلي ولا تصوم الى 15 يوما فان زاد فاستحاضه فوق ال 15 يوما هذا هو الراجح عند جمهور اهل العلم اذا زاد الدم عن 15 يوما هو دم استحاضه لا تدع الصلاة ولا تدع الصوم بل عليها أن ترتسل ثم إذا جاء وقت الحيض في الشهر الاخر جلست لعادتها المعتاده هذا الكلام هو الذي مرر التفصيله فيما مضى وارجو من الاخوه في هذه الليله وغيرها قبل الدرس القادم يعني ان يكونوا مذاكرين لما تقدم معنا في هذه المسائل حتى نكمل ان شاء الله في الدرس القادم حتى يكون سهلا أن تفهم ما يعني معنا ايضا في مجالس قادم المسائل مساله لكن لا بد ان تحفظ العلم وان غيابك يعتنى بفهمي وحفظي بارك الله فيكم املاء المسائل البابي تكون في الدرس يكون في الدرس القادم ان شاء الله يقول بعض الناس عندما يجرح ويشرب دما فمثل هذا لا يجوز ليس لا ليس لا يجوز الذي يشرب الدم والله لا يجوز عمله بالضبط يشرب الدم هذا خبيث هذا شيء خبيث لا يجوز لا يشرب من دمه ولا من دم غيره نعم بارك الله